ل موسوعه النابلسي ت وتعاونوا للعلوم ا ا ع ل ى ا ل س ل ا ل م ي و ا س م ا و الله ا إن ا ل ل العقاب ه شديد حرمت عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به و ا ل م ن خ ن ق ة والمنقوذه و ا ل م ت ر د ي ة و ا ل ن ط ي ح ة وما أ ك ل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب و أ ن تستقسموا ب ا ل أ س ل ا م ذلكم فزق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 ي س أ ل و ن ك ماذا أ ح ل لهم قل أحل لكم الطيبات قل احل ل قل ط ي ب ا ت أ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أ م س ك ن ا عليكم واذكروا اسم الله عليه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 الذين آ م ن و ا ك و ن و ا قوامين ل ل ه ه ش د ا ء ب ا ل ق س ي ج ر م م ن ك قوم ل أ ل ا ت ع ل و ا ا ع ل و ا ب ل ل ت ق و ه واتقوا الله إن الله إن خبير ب م ا ت ع م ل و ن و ع د ا ل ل ه ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ل ه م مغفرة و أ ج ر ع ظ ي م و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ك ب و ا م ي ا ت ن ا أ و ل ئ ك أ ص ح الحسنى ب ا ج الذين آ م ن و ا ذ س و ا ن ع م ة النابلسي ي ك م د أيديهم ي ه م فكف ع ل و م ا ل ل وعلى ه ا ل ل ه فليتوكل ا ل م ؤ م ن و ن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 وعزرتموهم و أ ق ر ب ت م الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات, ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر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 م ن ا ل و س و ل ه ا ما ج ل ن ا من ب ش ي ر و ل ا ن ذ ي ر بشير ونذير فقد جاءكم ا و ل ل ه ع ل ى كل شيء قدير و إ ذ ق ا ل م و س ى ل ق و م ه ي ا ق و م اذكروا ا نعمة ل ل ه عليكم إذ جعل ي ك م أ ي و س و ج ع ل ل ك م م و ك ا وآتاكم ما ل م م يؤت أحدا ن ا ل ع ا ل م قوم م ي يا ن دخلوا الأرض ا ق د ل س ة ا ل ت ي كتب ا ل ل ه ل ك م و ل ا تغتدوا ل ا ر ت س ل ب ا م ي ن قالوا يا موسى إ ن فيها قوما جبارين و إ ن ا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ف إ ن يخرجوا منها ف إ ن ا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أ ن ع م الله عليهم ادخلوا عليهم ا ل ب ا ب د خ ل و ا ع ل ي ه م ا ل ب ب ا فإذا ف إ دخلتموه ن ك م غ ا ل ب و و ن ع ل ى ا ل ل ه ف ت و ك ل و ا إن ن ك ت م مؤمنين ق الاسلاميه و يا م و ى إنا ن د خ ل ه أبدا ا داموا ف ا فاذهب فقاتلائنا وربك فقاتلا أنت إ ن ي لا أ م ل ك إ ل ا نفسي و أ خ ي ف ا ف ر ط بيننا وبين القوم الفاسقين قال ف إ ن ه ا محرمه عليهم أ ر ب ع ي ن سنه يتيمون في ا ل أ ر ض فلا ت أ س على القوم الفاسقين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 ل اول م ن ي و ن ف ض من ا ل ان و ا ض ل من ا ل ان ك و ه ض ل من ا ل ي ك و ه ف ض من ا ل ان يكون ه ف ي ا ل ان يكون هناك ا ف ي من ا ل ان يكون ا ك افضل من ل ا ي ن ه ا ك ل م ي و ن ه ا ك ا ل من اجل ا و ا ك ل من اجل ان يكون هناك ف ض ل م ي و هناك ا ف ل من اجل ن ا ل ل ه ن ف يكون ه ن ي م ي ا ك ل يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وابتغوا إ ل ي ه الوسيله وجاهدوا, وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن كفروا ما في الأرض لو لهم ومثله ليفتدوا في جميعا معه به و م ث ل ه م ع ه ل ي ت ا م ن ع ذ ا ب يوم ا ل ق ي ا ما م ة ت ق ب للعلوم منهم و ه م ذ ا ب أ ي ي ي م ر د ن أن يخرجوا ن ا ل ن ا ر و م ا ه م ب خ ا ر ج ي ن ن م ه ا عذاب ولهم أليم فالسارق و ا ل س ا ر ق ق ة ف ط ع و ا أ ي د ي ه م ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ه ز ز ي تاب ا ل ل ه يتوب عليه إن ا ل ل ه غفور ا ح ي م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 و موسوعه ا ل ذ ي ن ه ا د و ا س م ا ع و ن للعلوم ك ذ ب س م ا و ن ق آخرين ل م يأتوك ا س ل ا م ي ه ا س م و ا ض ع ه ي ق و ل و أوتيتم ن إن ه ذ الحسنى فخذوه وإن م تؤتوه ف ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أ و ل ئ ك الذين لم يرد الله أ ن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم سماعون للكذب أ ك ا ل و ن للسحت ف إ ن ج ا ء ت ه ش ح ك م ب ي ن ه م أو أ ع ر ض ع ن ه م وإن ت ع ر ض ع ن ه م فلن ي ض ر و وإن ك شيئا ح ك فاحكم م ت ب ي ن ه م ب ا ل الله ق س ط إن ا يحب ل م ق ي وكيف ي ن ح ك م و ن وعندهم اجتماعي و ر ا فيها ح ك ل ل يتولون ه ثم من ب د ذلك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 ا ل ن ف س بالنفس و ا ل ع ي ن ب النابلسي ع ي و ل أ ف ا أ والأذن بالأذن ن ف و ا ل ل س ن و ا ل ج ر و فهو ح قصاص تصدق كثارة فمن به ل ه و م ن لم يحكم م ب ا أ ز ل ا ل ل ه هم فأولئك ا ل ل ظ ا م و ن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 إلى الله موسوعه ر ج ع ك م النابلسي للعلوم ه و ا ت ت ب أ ا ء ه و ا ح ذ ر ه م ما أن أ يفتنوك عن بعض ز ل ا ل ل ه إ ل ي ك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 صار أ و ل ي ا ء ب ع ض ه م أ و ل ي ا ء ب ع ض و ل ن ي ت و للعلوم فإنه منهم إن منهم الاسلاميه د ي اسماء ل ق ل الله م ي ن فترى ا ذ ي في ن ق ل و ب م مرض ي س ا ر ع و و ن فيهم ي ق ل ح س ن ش ا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 موسوعه اللَّهُ ر و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا ل س ي ن يُقِيمُونَ ا ل ص ل ا ة وَيُؤْتُونَ ا ل ز ك ا ة و ه م ر الاسلاميه ك ع و وَمَنْ و ن ي ت ى ل ل ه و ر و ه و ل ذ ي ن آ ن فَإِنَّ حزب الله هم الْغَالِبُونَ و ا اللَّهِ حِزْبَ هُمُ ا أ آمنوا لا تتخذوا الذين موسوعه ل النابلسي ا ا ل ك ت من للعلوم ك ا ا ل ا س ل ا م م م ؤ ن ي ن و إ ذ ا ن ا د ي س م إلى الله ص ا ة ت خ ذ و ا هزوا و ل ع ب ا وذلك ب أ م ق و لا ق س و أ ه ل ا ل ك ت ا ب ه ل تنقمون منا إ للعلوم ا آمنا إلا أن ا أ ن ز ل إ ل ي ن ا وما أ ن ز ل من قبل وأن أكثركم وأن قبل ف ا س ق و ن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 م ن ه م أمة مقتصدة و ك ث ي ر م ن ه م س ا ء ما م ي ع ل و ن ي ا أيها ا ل ر س و ل ب ل غ ما أ ن ز ل إليك و م الاسلاميه اسماء الله يعصمك ا ل ح س ن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 وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عنه وصموا كثير منه م والله بصير بما يعملون لقد كثر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم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 والله موسوعه ا العليم قل يا قل أ ل النابلسي ك ا تغلوا في دينكم غير ا للعلوم ح ق و ا ت ت ب و أهواء ا ا قبل ل و الاسلاميه و عن و ا ا ء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 و ن ز ل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق, مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آ م ن ا فاكتبنا مع الشاهدين وما وما نؤمن لنا لا نؤمن بالله وما جاء و ن ط موسوعه ا ل ن ا ب ل م ا ل ل ا ل و م الاسلاميه ه اسماء ل الله ي ن ا و ل ح س ن بآياتنا موسوعه ا الله أحل لكم ل النابلسي للعلوم الاسلاميه رزقكم ه ل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 ف موسوعه ن لم يجد النابلسي ي ا للعلوم الاسلاميه ي ن انما ل والميسر ل خ م ر و ا أ ا ا ا و ل ل أ ز لدس من عمل من ل ش يريد ط ا فاجتنبوه ن تفلحون إنما لعلكم ي الشيطان أ ن يوقع بينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن ا ل ص ل ا ة فهل أ ن ت م تهون و أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جناح ه م فيما طعموا إ ذ ا ما ت ق و ا وامنوا إذا م ت ق و ا و م ن و و ا ع م ل و النابلسي ا ص ا ا اتقوا ل ح ت ثم م و و ثم اتقوا وأحسنوا والله ح ي ا م ح ن ن يا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا ل ي ب ل و ن ك م ا ل ل ه بشيء من ا ل ص ي د ت ن ا ل ه أيديكم م و ر ا ح ك م تناله أ ي د ه و ر م ا ح ك م ل ي ع ل ه النابلسي م ل فنه ع ذ ا ب أ ل ي م ي ا أنهى ا ل ذ ي ن ن آ م و ا لا ت ق ت ل و ا الصيد و أ ن ت م حرم ومن ق ت ل ه ا ك م م م ت ع د ا ف ج ز ا ء مثل م ا ق ت ل من ا ل ن ع م فجزاء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 م ا ا على ل ر س و ل إلا البلاغ والله ي ع ل م م ا ت ب د و ن و م ا تكتمون ق ل لا ي س ت و ي ا ل ب ي و ل ولو أ ع ج ب ك كثرة ا ل خ ب ي ث ف ا ت ق و ا الاسلاميه ل ه ي ل ل ب ع ك تفلحون ا أ ي ا الذين ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء إ ن تبدلكم تسؤكم وان ت س أ ل و ا عنها حين ينزل ا ل ق ر آ ن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد س أ ل ه ا قوم من قبلكم ثم أ ص ب ح و ا بها كافرين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 أو آخران م ن إن أنتم غيركم ض و س و في ا ل أ ر ض ن ا ب ت م م ص ي ب ة ا ل م و ت ت ح ب س ن ه م الاسلاميه من بعد ا ص ل ة ف ي ق م ا ا ن ب ل ه إن ت ب ث م ن اسماء ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله الحسنى د إذا ل مقامهما ن الآثمين فإن أنهم على عثر س ت ح ا فآخران, فآخران يقوما م من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا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 وإذ تخرج ا ل موسوعه ت ب إ ذ ن النابلسي للعلوم الاسلاميه ف م إن هذا إذ م و س و ل ه النابلسي و ا للعلوم الاسلاميه ن م الله إن ن ك ت م مؤمنين ق ا ل و ا نريد أن نأكل م ن ه ا وتطمئن ق ل و ب ن ا و ن ع ل م و ن ي ل ن ع ل ي ه ا م ن ا ل ش ا ي قال ع س ى بن م ر ي م ا ل ل ه ربنا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 فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني وامي إ ل ه ي ن من دون الله قال سبحانك م ا ي ك و ن لي أم أقول ل ي أم ما س لي قلته بحق فقد إن كنت ع ل م ت ه ت ع ل م م ا في ن ف س ي و للعلوم ا الاسلاميه ا ل ل ه ر ب ي و ر ب ك م و ك ن ت ع ل ي ه م ش ه ي د ا ما دمت فيهم ف ل م ا ت و ف ي ت كنت أنت ن ي ل ب ع ل ي ه م و أ ن ت ع ل ى ك ل شيء ش ه ي د إن ت ع ذ ب ه م ف إ ن الحسنى وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقوا لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه لذلك ا ف و ز ا ل ع ظ ي م ل ل ه ملك ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و م ا فيهن ل ا س ل ا م ي ر